إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَٰكِهُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَٰكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَٰلٍ عَلَى لَهُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ سَلامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبٍّ وامتاز اليوم ايها المجرمون وامتاز اليوم ايها المجرمون الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان الم اعهد اليكم يا بني لكم عدو مبين انه لكم معد مبينا انه لكم معد مبينا وان يعبدوني هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم وَلَقَد أَضَلَّ مِنكُم جِبِلًّا كَثِيرًا وَلَقَد أَضَلَّ مِنكُم جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَم تَكُونُوا تَعْقِلُونَ أَفَلَم تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كنتم اسلموا اليوم بما كنتم تكفرون اسلموا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد اوجله بما كانوا يكسبون اليوم ن نخ... وعلى أكوانهم وتكرمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون وَلَوْ نَشَاءُ لَخَسَفْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ لَا يَنفَعُهُمْ فَتَشَقَّقَ الصِّرَاطُ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ كفاو بيهم ولا يرجعون ومن نعم مرهن نكسه في الخلق ومن ومن نل بن نكسه في الخلق أفلا يعقلون, أفلا يعقلون وما ولمناه الشعر وما يندغيله إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى فالقول على الكافرين